اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكن معنا ولا تكن علينا وااثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من بخسنا اشياءنا اللهم انصرنا على من بخسنا اشياءنا اللهم انصرنا على من بغى علينا حتى ترنا فيه ثأرنا اللهم انصرنا على من بغى علينا حتى ترنا فيه ثأرنا اللهم لا تُشمِت بنا عدوًّا ولا حاسدًا اللهم لا تُشمِت بنا عدوًّا ولا حاسدًا اللهم جعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك طائعين إليك أواهين مخبتين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلوا السخائم صدورنا, واسلوا السخائم صدورنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غشا ولا حسدا ولا حقدا ولا خيانة لأحد من إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداد الدين وجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده بروح منك يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد